الخضر اليوم تازجة وكثيرة والثمن رخيص الخضري يبيع الطماطم والجزر والخيار والخص ويبيع الكوسة والبطاطس والملوخية والفصولية والفلفل الأخضر والكرنب والليمون سأشتري خضر الأسبوع كله سأأخذ ثلاثة كيلو طماطم وكيلو جزر وثلاثة كيلو خيار وخصتين واثنين كيلو بطاطس وكيلو ملخية وكيلو بمية وعشر ليمونات. البائع يزن الخضر وتأخذه ليلى ومريم تشتري خضر الأسبوع أيضا هل أنت الذي تأخذ النقود؟ نعم ليلى ومريم تدفعان الحساب وتشكران الخضرية وتنصرفان ليلى ومريم عند الفاكهي الفاكهة اليوم كثيرة وطازجة وبائعة الفاكهة تنادي المانجو الهندي العنب البناتي الشمام العسلي وتنادي على الموز والبلح من فضلك اثنين كيلو منجو وبالطيخ صغيرة وكيلو خوخ وكيلو كمثر من فضلك شمامة متوسطة واثنين كيلو عنب وكيلو بلح واثنين كيلو موز البائعة تزن الفاكهة هل أنت التي تأخذين النقود؟ نعم ليلى ومريم تدفعان الحساب وتنصرفان الكلمات الجديدة الشمام العسلي ليمونة ليمونات مانجو يبيع ينادي فلفل أخضر وزن وقف كرمب كل كيلو فاصلية الفاكهي فاكهي ملوخية كوسة نطبخ كثير عنب عنب بناتي قابل ماهر يقود يسكن يتعلم يحجز ميزان تنصرف تتحدث الخضري طازجة رخيص اسم الجزر لبس خيار خص بامية بلح بطيخ خوخ